الله أخواني صلى الله ورحمة الله عنديكم أميس جبغيين يا الشيعة خدمنا وحدة من حجر نعمي خدمنا وحد طبرة عجو سطرة خَدْ أُمْنَا خَدْ أُمْنَا خَدَرْنَا نِخَلِّ الْجَنَّةِ بَثْلِ الْجَعْفَرِيَةِ ان شاء الله صل على محمد وعالي محمد خَدْ مُقَدِّمَا خَصِيرًا مَا تَيُمُفِئًا اهتموا أكثر القضية في ذات المعوزين Ya hech vaqtingizda voyba ham يا سبي لو شايد شراعي النجاة شين اكلام شت وصفتي والله يا قلم يا شعيري و ثابت بمال يا قداري واصبر بطيش يا عاملز. اوزا عيم لي حسعتني وكل الخيال مثل فرق <تصفيق> البحر من ريحك والجاور وطاخسياني وريحك ما دواء ما دواء ما تشوي وبسك مع بيتش او على رواحتنا وواج وعليه وابيس امير يا حسين واحمد جميل قال <تصفيق> قال <تصفيق> ليكيت ليتش تنشي احشاي برووي لطيح يا الحي الخامس 6 ضحيه الطريق البعيد شفاء رب كل المسلمين لنا مولانا السيد الصادق صلى عليكم جميعا للذي يشلون ما الصباح شفيعا يا الخالق هذا يومك لا من ترزاكوا يوم الحساب انخاف يا حسين ونفك ربي حبك شد دون ما صار المصير ان شاء الله ان شاء الله شبابكم سفينه قوه الفتيه النجاة امام صالح عليه الله يعينه اوسع واسر الجمع نوح من لا اشياء في زياره الامام الفشي وعصى بعد السلام هاي السياسة العالمية نلعبتنا ندرد درد مغلق مغلق مغلق الدنع والنوع يوالكنا وتسيد جروح عواطفنا كلك شب روح مشتاك سيدي يا رب الله وتريد وياك تتلاقك وتسيد جروح عواطفنا ان شاء الله تحفظون المستهل وما تقصرون وتهم ما تقصرون شاء الله على طول تكرم للغوة يقصرون باك الله الحمد لله الدمع والناح يوالفني تسيل جروح حواطفني الدمع والناح جموح مشتاق جري ذوي يا فتلاقه وتشيل عواطفنا الدمع والله الدمع لنا حي والدنا بالوادي وش He r e والذكي اقول لما طايبه الجمره والله في شوينا الجمره والله في الشوق تقول هماني ونحن جننوا يا كل يوم اي والله بالمحله الشو اشتغل همنا ونحل جنو يا كل يوم حنين نروح شفنا جريد وعاد تثلا جاء وتثيل شتبلهم ماغي والنحن كنوا يا ولين ما حنين روح كننا تجي ديويا فيلا جا وتكيل جيرجو حواطف حننت إليك يا ذكرى ومونه شاليشمر بارك الله بي امو حجاله صقمل غير مو حجاله من عائل عادف احنا من الزياردك ايش ما محل الفرجه الجبن ما وتتيل جو حوا الله اذا بمراضكم <دمع والنار في واحد النمي> بارك الله الدعم غندك بالغرب متنطيرة وضامي تنوح متنطيرة وضامي تنوح لزياريتك يبكي وتيحين لي كنبي هجو يواد كلي يا من في الاسر الجمعه ياد ت الصباح ذاه بغربيت اي الغريب <المذبور> على, <الغريب المذبور> <على العز تربني وترف رايات تعذيني على العزيات ترف رايات تعذيني وترف رايات تعذيني المن <تصفيق> الحزن عاشور وطباقه وتري دويات تتلاقه وتتير جرور Chokola bitvo mu ال عايشه بواسطيل رو هي خدام عين ذاك بالغارب متنطيل وساميتنو الزياري تكتب شيء وتيحن هجرك ليه كم بيهاجر هجرك ليه كم بيهاجر تنهر تنصب عذاب ورضيتك chi سام كنت شوف تريد ويا تتلاقى وتصير لج زیرِ جلالِ اللهِ صلّینا شا شا احمد سعدی دامت قربال خیول العیدا تعو یا وای خیول ما چتری манчаи саф اللي اللي هجوم الخيل هجوم الخيل سوا وسواد اللي يا حي يا حالا تويل والوفرة تريد وتسيل جروح في بار axir ma'vi zohla u pogi علينا نجحوم اهاذي ترهيل الدوم دهيل الدوم يا وادنا علينا نجحوم علينا نجحوم اهاذي تال شدين العايله حاجه تريد يا يا رب يا رب سبحانك اللهم I'll say oh God will shut oh yeah I'll explain. I'll explain. واجا لي دمغاتو حزن اجلينا صرحتو حقين صرحتو حقين صرحتو سيوا بالاجلال مزغول حسين ونعلي يا ذا صرخا ما قلنا <تصفيق> علمنا نور سبت لنيتني نار بث صوتي وبذا المنهج وبذا الخط صرختنا قد أعلنها صرخة حق صرحت صوت الصرط عبو النجاج صوت العزة والأنجاد لا الى يده والاحلاد فدل الحق صار فذاخر خط است الله الله اين في ديرك اين روح الناس يدرا للمذروح الشيخ ميرحو الفارسي اولاله حتك مولاي اوه وامي جاوب شيفتك الحاج وجا مذ سوق لسان العيد وال سكت اشاغيت jis jarah inte ha ah dard e dil jo woh bolun cha hai damo woh ya لذلك حسك مولاي او الظامي الجرى وشفتك اشعني الحق بقى مغصوب او الثاني حديل سكتك شغتك الجرح انت اقاهبك الجرح انت او دوم ويعمل ما علينا سواك وجههر السر اكتبوا للذات ان روح للظمير وما بال سبحان الله انخدموا في ما ولا عز ما امل شهر لكن حبك لكن حبك يا قسيم يا قسيم لا جعل الحب هيك هل ما آتينه نوحي وما نخي محسرى ايام الرخص يا مرخصكين شنعيونك يا مرخصكين شل هويك اليوم يا المظلوم الانهج للمينيان بدره للمذبور فقرام الماضيريان آه كالله خدمة خالصة شخصة جواب يخدمونه لحسين turma khalqul shakhfay ya mavlum ya haqqan oysha ga ya volim ma oysha ga ya volim ma u bismak ما بایب خاص اعلان سفینچ نه یا بول اکبر او بی دین مست و چوکان دم حر امن عاشور مختم الهاوی نفس روح نفس جلب يا على اسمي هو هليوي بعدم نيا اعلى المذهب او خادم حسيا او كانك ما تصدقني وعايش عمرك بلاي انت هتلقى بك دم وتلقى صور وتتبكي العين هتلقى جروح هتعرف فوح اول وناش هو واجب خير متك يا حسين الدم بروخ بطي الشيعه مثلك بعد يستاهل المطيعه واحد يا زين ثاني يا حسين إلا حسيني العمر بيغي لألو لا أدكي الغامي شابعني أشد بيغي أشخاص صاحب صوت نصاح ها تروح شيعتكم هدية بتك يا حسين الذم ما برو بتشيح الا في مثلك بعدي استاهل قصير اواقد وصبي ثاني الا العمر بيع لئن يا الله مي ايال غرمي ايش ضيعي وصات الصاح حكوا اشيعتكم هاديين ان رجل المغرب مولاي اخاف من قتيل ويا لات حسين <تصفيق> مجبورين فارق لا تحسي الجفا من وعبرنا ليه جنوب بالروح يا بحري ألفاذرنا عايشات انسى عايشات انسى عايشات نسى يا ابو الدنيا واخر بقماك حسع الله ما ننسى فقر العاشمية الله ما ننسى فقر العاشمية اللهم تقبلنا وننمسي ونسى كتب عزنا إلهي يُعجِّل طرج ما نسيّد عنه الله إلهي وصفنا في الدنيا عزيارة محمد الله محمد رضي آفرة شكاةهم يا الله سنوصان للعارة اللهم اُطبع واجه ومشاهد من ومشاة الله هم يليون ومسرهم ورسوه إلهي اجعل عراقب أمورنا لا فيه يا الله يا توفيقنا انذري حدا ترىنا يا الله شافي مرضانا بمرضك اكمل عذب العابده لا سينون ويهو باصوت النسيه العاديه كل شلوه في العاديه الله اكبر بسم الله على اسمك واقعيه المرض اللهم شافي امراضنا امراضنا يا الله يا الله اذا السيد المولى من منا ومن حاولين والضالين يجعل صدورك يا الله ربنا مولانا قدرا بنينا بمشائيتك يا رب العالمين السيد السلام وإلى أرواح الله عليكم يا سبيل المؤمنين أرواح خدمة الحسين أشهداء العلماء لأسينا إلى روح الله منكم أيدي والحضرين الشهيدين الفاتحة مصر.